محمد حبيب الله محمد محمد محمد محمد على ح على م على د عليه وعلى صاحبه والان محمد على ح على م عليه عنا ولود من والحب في القلب باقي ولا زال يتورث الحب أجيال وأجيال والحب في القلب باقي ولا زال يتورث الحب أجيال وأجيال ما لوم منه قطع ميل وميل للدار لتحت ظن منك لوصل على على على على ما مسر مشك حبيبي ولا طال الفعل من أجواه تالك على تمثال مشك حبيبي من أجواه تالك يا عزة القلب يا طيب الفال هبت كف قلوبها أوتاد بجبال مهدي على علي <مترجم> والله ما ننزل عنا ولو ذهب من اسان ننزل عنا ولو ذهب من <مترجم> اسان نفديه بالروح والعمر والمال نفديه بالروح <مترجم> والعمر